شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام الاخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العده ولتكمل العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون